إذا تغير العبد ما قيمة السابقة قد ينتقل إلى الردة عياذا بالله من ذلك يا أيها الذين أمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه الآيات فالقلب ضعيف قد يرتد أضرب لكم مثالاً وقد ضربته مرات لبعض إخوانكم في سنوات سابقة عبد الله القصيمي جرد سيف الإيمان في الرد على المحاربين للدعوة السلفية دعوة الإمام المجدد المجاهد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب فالحسام الماحق والضياء الشارق و صراع بين الإسلام والوثنية حتى مدح وقرض له في هذا الكتاب عدد من كبار العلماء وقيل فيه صراع بين إسلام وكفر يقوم به القصيمي الشجاع إلى آخره والبروق النجديه لاكتساح الظلمات الدجوية وقل ما شئت من كتبه العظيمة في هذا الباب وفي الأخير ختم له بسوء ترك هذا كله وحكم عليه بالردة وجاء بالضلالات إذ ألف كتابه الأغلال على هذه القاعدة الخبيثة الملعونة نقول له جهود سابقة نصر الدعوة السلفية كتبه هذه موجودة في الرد على أعدائها لا لابد بد أن يكون وما بدلوا تبديلا أما الذي يبدل ويبيع دينه بعرض من الدنيا قليل هذا لا عبرته به يكون اليوم سني وغدا بدعي ولو كان من تلاميذ كبار العلماء الواجب أن يبين حاله واصل ابن عطاء، أنا أسألكم تلميذ من؟ أجيبوا في حلقة من؟ ما لكم لا تجيبون؟ تلميذ من؟ حسن البصري؟ وفي الأخير اعتزلنا واصل فصار رأس المعتزلة لماذا؟ لأن حسن رضي الله عنه ابن أبي الحسن البصري سئل عن صاحب الكبيرة السؤال الآتي هو في النار ولا مسلم مؤمن ولا كافر فسكت الحسن يتأمل فالرجل بادر إلى الإجابة وقال هو في منزل بين المنزلتين لا مسلم ولا كافر فين نضعه أين فأساء الأدب بالتقدم بين يدي الشيوخ الراسخين ولم يوفق لصواب الجواب حيث جاء بما يضاد القرآن المبين وحديث السيد المرسلين ثم بعد ذلك أحدث الشق فتنحى ناحية من المسجد وانخزل بثلة معه ومن هنا أطلق عليهم اسم المعتزلة ما نفعه أنه تلميذ من؟ تلميذ الحسن البصري فالعبرة معشر الأحبة بالثبات على الحق والهدى أما من بدل وغير فلا عبرة به ويرد عليه أما حفظ السابقة له إذا كان الخلاف فيما يسوغ فيه الخلاف أما أن يهدم أصول السنة والإسلام وينصر أهل الأهوى والبدع ويدافع عنهم أو يعتذر لهم أو يهون من شأنهم وربما حارب أهل السنة الرادين عليهم فهذا لا كرامة له ولو كان تلميذا لمشايخ الإسلام لا عيب على مشايخ الإسلام به لا يضرهم هذا من أحسن فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد ولا تزر وازرة وزر أخرى ولا يجني جان إلا على نفسه وما يضرونك من شيء كل هذه الآية دالة على هذا المعنى فليعلم أيها الأحبة أن هذه الشبهة التي الآن يأتوننا بها ليلبس بها على السلفيين شبهة داحظة ولله الحمد كتاب الله يدحضها وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تدحظها وقول الصحابة يدحضها وعمل سلف الأمة وأقوالهم المأثورة تدحظها وإنما يريد هؤلاء الدفاع عن أنفسهم وهيهات. فإن دين الله منصور وعند كل زلة قائم لله يقوم بنصرة دينه فلتحذر هذه المقالة ولا يسمع إلى منشيها ولا إلى مبديها ومن يعيدها ويرويها فإنها مدخل شر على أهل السنة وعلى طلبة الحديث وأنصار الحديث نسأل الله جل وعلا أن يعافينا وإياكم